وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله لموا جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة نوتح قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقل استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بِمَا كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعد المتقون تجري مِن تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكفرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم لَكَ لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا النانات الأرض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَادِمَ كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُونَ مَنْ عُقِبَ الدَّرُّ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمُر سَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل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 ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شَكُور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم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 وَقَالُوا إِنَّكَ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ بِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ تُرْسِلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّلَكُمْ إِلَى أجل مسمى.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 وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا سبلنا ولنصبرن على مَا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لَوْ هَدِعْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو مؤن انفسكم ما انا بمصرخكم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 انم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله مثلا للناس لعلهم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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم لنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار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 إن ربي لسميع الدعاء، ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وااذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل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 فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهير وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب صدق الله العظيم